أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده